وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ فِي وَادِعَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حتى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 والذي قال لوالديه أُفِلَكُمَا أَتَعْدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُلُونُ مِن قَبْلِي وَقَدْ خَلَتِ الْقُلُونُ مِن قَبْلِي تغيثا لله ويلك آملا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأوليد أولئك الذين حق عليهم القول في من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عمل وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا والسلام تم تحتوا بها فاليوم تجذون عذاب الهون فاليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تستبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.